وَماَا جَعَلَ أَزواجَكُم اللَّئِيتُ غَاهِرونَ مِنهُ النَّئُمْ مَهَاتِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَدِعَ أَكُمْ أَبْنَااءَكُمْ ذَلِِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفواهِكُمْ وَلَّهُ يَكُول الحَقَّ في السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح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 ب بعظُم أَ لا بِ بظ فيكثَاب اللههِ مَِ المُؤمنين وَماجين في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا غليظا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 حناجر. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم وَذُمَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْكٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُ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 الْقَتْلِ وَإِذَا اللَّاتُ مَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا كُلُّ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا سِيرا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جاء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 فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الحكوم الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتال ابي من صوصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم تقتلون وتاسرون فريقا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 تَدُنيا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ مَسْرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يغلق وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء بِلَسْتُ نَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ الْتَقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا وَقَر النَّفِي بُيوتِكَُّ وَلَا تَبَر تبرج الرَّجَةَ بَرّجَجَهِلَةِ الأُولَا وَأَقِم ن الصَّلَةَ وَآتِ الزَّكَ وَقِم ن الصَّلَةَ وَآتينَ الزَّكاتَ وَأَطِعنَ الله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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَكَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ال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 إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما تَهُنَّ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلُوا بِهِنَّ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 بِإِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لَمْ تَعْنِ فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبُهُمْ ديحي ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا لا وَلَا نِسَاءَهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ن آممَن صَلُّ عَلَيهِ وَسَِّمُ تَسلْمَ إِن الذيينَ يُؤزُونَ اللهَّه وَرَسُلَهُ لَعَنَهُمُ اللهَّهُ فِي الدّنيَ وَالآافِرَةِ وَعددَّ لَ معذَابَ مُهينَاب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 ارادوا والمرجفون في المدينه لنغريانك بهم لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما سقفوا اينما سقفوا إ تَقُتلَ سُنَّةَ الله فيَّذينَ خَلَ مِ قَ وَلَ تَجدِسُنَّةِ اللهِ تَ بدلَ يَسْألُ كََّ سُعَان السَّاع كلُل إَّمَا عمُهاعندَ الله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 ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وَشفَقَ مِنهَا وَأَشفَقَُ مِنهَا وَحَمَ لَه الإِسَانُ إِهُ كَانَ غَلُومَل جَهُول لوعزّبَ اللهَّ المُنَافِ قينَ وَمُنَافِ قاتِ وَمُشِكينَ وَمُشكَاتِ وَيَتُوبَ اللهَّ علىلَ المُؤمِنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفورا رحيما